كل ويلها ويعون في وادو قوم الملها بالزر يشهدو دو عليا هادو هبلو مردو حبو يملكونا وعليها سادو عادياني سادو وانا ولتلي قوة في الشوك بالحفة اليوم ومفي يبو الغل في دي كنه شو نفسي لو هبا نشربها حتى مرور وفبلوه عايش يامي يامي يامي بحاري هي جوانا وسقو وحدي طامن قتلني بردو وما زال قلبي حامي bia inshallah l'avancirou ya allah w la taklemou la hadou hadou walou wallah ma takla tes tres ou mini de la joie ana b'hawali sa des fois des fois des fois irri parali ou ya yemma ghi rahmi li لقيت دوا في طريق اليالي اليالي احكي ساكت تانى وخيالي وخيالي الله في مالوه عايش يامي يامي يامي بحري هاي جوانا وسط وحده رامي قتني بردو ومازال قلبي حامي